يا حب يا حب يا عشقي لولي لو يغلى مني علي وقرب وحب وعز إنسان يا حب يا حب le lújí fejt, lát észorgyi má'í zíj, Dúna bséjn bálá bíj Ya chob, ya يا ya ájjík lújí, Yáhállani, a lájík, Ogyáhállani, a lájík, a lájík, a lájík Ya chob, ya chob, láfraq, lújí fejt, lát észorgyi má'í zíj, Dúna واختاروا فيهم اما اموت بشور او يمنها حياة يرتاح كل من قال ما ماني نصيبة مكتوب حبة حي وبقى حبيبة, حبيبة لو دمدي النهوة يا زين ذنبي وان كان قربة عيب بعد مصيبة راجع ليا من الحلوة Mennyi a szó? Haram ém, otthon, vagy hiába. Rajt mennyen elmagyarázom, és Yap, yap, raja, eli maga, és nem én, nem raza, és nem raza, és habbájul. Yap, yap, elmenekülés, nem én, csak én, én, én, én, én, én, én, én, én, én, én, én, én, én, én, én, én, én, ما حزني إلا في عمري بدونه مو مفروض. هذا اللي لا من جات عينه بعيني، قلبي عليه طيط يسبق يديه هذا اللي أنا بخير، لا صرت يما ما حاتي إلا يا وضمن سنين. كافي, كافي لعيون عوف الكه واكسر ظروفي ونم خانة الليا أنا بجوافي راجع ليا من الحلوة الدنيا ما تسوى حرامي موت حب غياب راجع من عيني ما شيله وما منوعة بديلا أنا ما خلقنا خلق